قل أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم نَّهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ